عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشريكون قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون إدفع بالتي هي أحسن السوء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 أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومو ورايح برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نذخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فغلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مخلدون سَلْفَحُوا وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فيها كَالِحون